بسم الله الرحمن الرحيم. ألا مرأت الكآية في الكتاب الحكيم؟ أكمل. عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين I In فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ بُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ظُرِّ مَسَّةٍ كزين للمسرفين ما كانوا يأمنون، وعلى قد أقلك God. you فَذَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِنَّا تَعْبُدُونَ شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين Oh, يُذُلُّ الْحَيَوانُ مِنَ الْمَنِيتِ فَقُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ فَعَلَيْكُمْ مَا عَمِلْتُمْ رَبُّكُمُ الْحَكَمُ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ إِلَّا الضَّالِّينَ فَأَنَّا تَصْرِفُونَ فَذَٰلِكُمُ الْغَوْلُ بُكْمُ الْحَقِّ 114. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون 115. كذلك حقت رب عالَمَ الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم من يبدأ الْقَضُّ مَا يُعِيدُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يعيده فأنا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 أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْرِينَ كُمُن وَمَا يَفْتِنُكُم إِلَّا وَضَنَّا إِنَّ وَضَنَّا İzlediğiniz <gülüş> için <gülüş> <gülüş> <gülüş> <gülüş> والذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتغل قل فاتوا بصورتي مثل جي من Omin. of <laughs> Whatever. هو قل إي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور وهذا ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فَأَنَّ لِيَ أَرَهُ وَخَيْرٌ مِمَّا يَرْمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنذَرُكُم مِّن ك وَلَا أَبْرَأُ إِلَّا فِي كِتَابٍ بِهِ <تصفيق> <تصفيق> في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله go وات وما في الأرض ان اي تلط فاجمع أمرك وشركك فاجمع أمرك <تصفيق> ثم لا يكون أمركم عليكم ثم قبول فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِهِ أُفْلِجْنَا لَهُمْ جَنَّاتٍ وَمَا مَعَهُ بِالْفُلْكِ وَجَعَلْنَا المنذين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاء الارض وتكون لكم الملك وقال في العون. İzlediğiniz <gülüyor> of the need of فَل مَونَ جكَ بِبَذَِكَِ تَكَُ لِمَنْ خَفَكَ آيَ İzlediğiniz لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين Lema amanu kashaf Vielen Dank.